ومن يكن نثمن كن لله ورسوله وتعمن صالحا نؤتها اجرها مرتين واعترنا لها رزقا كريما ومن يكن نثمن كن لله ورسوله وتعمن صالحا نؤتها اعْتَرِ لَا لَهُ إِلَافٌ كَرِيمَا يَا نِسَاءَ النبي إل فَلَا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا إل اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقيموا الصلاة وآتين الزكاة وأطيعوا الله ورسوله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 وَقَُّمَا يُطْلَ فيِيوتِبٌ مِنْ آياتاتِ اللهِ وَالْحِثْمَ فقُ ماَا يلا في ووتِبُ منِن آياتاتِ اللهِ وَالحِثمَ إِ اللهَّهَ كانََ طيفًا خَبيير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 القانتات والصادقين والصادقين والصادقين والصادقين والصادقات والخاشعين, والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والخاشعين الشيخ والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم, والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما والحافظين فروجا والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعز الله لهم مغفرة وأجرا عظيما